إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القرآن إذا ولا آمن البيت الحرام ولا فِيهِمْ وَرِضْوَانُهَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 الخنقه والموهوده والمترديه والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح على النصب وأتستقسم بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء افلم تجدوا ما ان فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا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 Wathlu 'alayhim nababi Adam al-Haqin qurba qurbanan, fatuqbil min ahdih ma, walamu takbal min al-akhir. Qal la aku tulanak. Qal inna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 فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتتوا بأيات ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Wakatibna عليهم fiha an-nafs bil-nafs, wal-ain bil-ain, wal-af bil-af, wal-uzun bil-uzun, wal-sin bil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 Fahkum bainku bila Azal Allah, ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعته ومنهاجه ولو شاء الله لج مات واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينه تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ وَلا تَتْبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا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 بسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرفد منه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 وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ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 وُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ ذَنكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِيَاءٌ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَالَ الضُّوَاء إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُونَ رَأْلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جناتا عيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم الربهم لا أكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة و كثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بل نغما أنزل إليك من رب وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَ يَكُونَ الْقَعَم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يأفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر وَلَا نَفْعَ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم المحسنين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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلون الصيد وانتم حرم وما انقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ الْكُمْ وَلِلْسَيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاذ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادة لا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا الل من الضالين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أتريد بعَدَ أيمانُ بَعْدَ أيمانِهِمْ واتَّقُ اللَّهَ واسْمَعُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إذ قال الله يا عيسى بن مريم الذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أيةك بروح القدس إذ أيةك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله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 قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.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 فَلَمَّا ت=\"و=\"فَيْتَ نِقْتَ انْتَرَقِيبَ عَلَيْهِنْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم يوم فعُصَدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوهُ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ